الله الشيخ من ذا يوحى ووحى سبحان دون دون في Mama, ik I'm ذو القوة والليل أو and serve Waarom ga ik dat niet one be... going We hebben het Thank you. En ik and What do you اشهد ان لا Man!